وذكر الإمام مطيم قصة عجيبة في هذا أنه فقد أحد أولاده وذلك في مرسل الحج قال فما زلت أسأل الله أن أدركه ومعلوم كثرة الناس الحج قال فإذا بي أطوف بالبيت قرارة الإفاظة هذا في يوم النحل قال فاسمع وأنا أدعو الله أن يبلغني رؤية ولدي أو وجداني قال وجوده قالت ف... وانا ادعو فسمعت رجلا يمسح بكلمه من الشاء فكفى الف لم ادري ايهما اشرف صوت الولد وهو يصيح ام أن انتهاءه الكلمه تفائل بها خيرا فاحمد الله ثنا اذا به ولده نفسه وهذا لا شك انه يديتنا الايمان انه يحكم عقيده الله بخلاف التشاؤم ان التشاؤم هو عبادهنا يشرك البده عن الله عز وجل فإذا خرجهم مبيئا بالفتدي لو اذا اراد أن يخرج لعمل فراى مشلولا او مرعا او راى انسانا ذا اهام من ذلك اليوم وتطير منه واذا فتح باب دكانه للتجاره فجاءه انسان مريض أو به عاهه في وتطير وصار هذا من نحس او لحين ذلك ان هذا هذا لا يجوز وهو محرم فيه شرك اصغر صلى الله عليه وسلم تعالى وإذا اعتقد تأثير هذه الأشياء وما يصل به إلى الشرك الأكبر قل بالله كما في حالي ظن الغيب لزدر الطيور ونحنها إنساء الله السلامة والعافية فهذا أمر عظيم لذلك إذا كان المسان يكون على الفأس فنزع كتب الكتب المفاصل من الشاس من باب الفأس لا بأس به لأن المقصود من العذاب أن يخلص عبادة لله ذل جلاله وأن يوحدوا الله عز وجل ويعتقدوا في الله والله سبحانه وتعالى إن ظننت به وأحسنت الظن به وكان ظنك بالله خسن كان لك من شفن الظن كان لك حسن الظن وفوقه مما لم يخطر لك على ذلك إذا الظن بالله عز وجل فإن الله من بمفرحمته وفضله وإسهانه وكرمه فوق ما ترجوه تعمله ولذلك ينبغي ان المسلم أن يتفاءل بالخير ان يستنظر بالله سبحانه وتعالى وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اذا دبح الشاب فانه يراعي هذا قالوا فلا يكسر العظم من باب الحفاظ على سلامه المولود ولا يكسر عظمها وشفنها كالدبحين وحكم كل اضحيه من السل السن بما يختارها بسن معين فلا يدفئ ما كان دون الثاني ويجيز ان يعطى للجزع من ابنه وهو الذي هو اكثر من ستة عشر وقد فصلنا هذه المفائل وذيناها في ذلك الاخير فاذا ارد ان يعطى عن ولده او عن ابنه او ابنته فانه ينبغي في هذه الشاف التي تتبه تتبه ان تكون بالخن المعتبرة ولا تكون دون الخن ثانيا ان تكون ثانية من الريوم فلا يذبحها إذا كانت نعيدة فلا تبسيه النعيدة بالتفصيل الذي ذكباه من أرحية وكذلك أيضا لا تسبق الحقيقة السبب السبب الولادة ولو ذبح الحقيقة قبل الولادة لم يبسيه كما لو ذبح قبل الصراع يوم النحر فالأرحية. فالأرحية لو ذبح قبل الصراع فإنها لا تبسيه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصراع فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله فتتأثث العقيقة بوجود الثدف فلا يذبح قبله فلو ذبح وهو يسف أو, أو قال له الأرض الضاء أنه ذكر وبعد ذلك قام وذبح قبل ولادته بشاطئ أو قال سأذبح حسين الشاطئ إن كان ذكر فهم عنه وإن كان كنت فالثانية الصدقة إن ذلك لا يذبه حتى تكون الملاد إخنا إلا أنه لا ينبئ فيها شرك في لن إلا أنه استثناء والقاعدة أن الاستثناء إخراج لبعض ما يتناوله لفظ فلما بين أن حكم في حكم الأرحية فإن الأرحية يسرع فيها التسريك والتسريك معقول من الشركة يقوم الشركة وشركة وشركة, وشركة مثل كثير التسريك, التسريك من السفة ويحضر والاستماع وضم الشيء إلى الشيء والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأصحاب يوم الحديدين أن يذبحوا البعيرة عن سبعة فاشترت أخذ جذوب عن سبعة منهم ومن حديث جاذب صلى الله عليه ومن هنا قال الظلماء يجزئوا في الأبحية أن يسترقوا وهذا قد وقع في الإحصار فيجزئ في الهدي وفي الإحصار وفي الدم الواجب لو أن بالحج كانت عليه سبع واجبات ضيئها لحد وعمره فتكررت عليه الواجبات جز له أن يذبح بعيرا ومسيه عن الجنة و... في, العقيقة في العقيقة لا يذبح في العقيقة لا يذبح إلا أن يذبح العقيقة الشاتين متكافئتين وينبغي أن يراعي هنا على ظاهر الحديث أعشف رضي الله عنه ولذلك تكون متكافئة فيه تكون إحداهما أفضل من أخرى ولا تسموا الفرعة ولا العبيرة ولا تسموا الفرعة هذا من عادات الجاهلية من كانوا لأول موجود من البهينة من البهائن فإنهم يعتقدون فيه ولذلك يذبحونه ولهم فيه أحكام فلا يشهدون عليه ولا يتجمونه وكل ذلك الأمور الجاهلية لفقوع التي نعم الله عز وجل عنها على نسان رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك نعى عن فرع قال عليه الصلاة لا فرع ولا أثير وهذا لذات رد أمور الجاهلية وإنكارها وهم تحرين ما أحل الله فكانوا يحلمون أن أنتجت البهينة وكان أول النساء فكانوا يحلمون ولذلك عاتب الله عز وجل عليهم الاشتراع عليهم وتحريمهم بماء حل الله واختلاقا ذلك على الحنيفية ودين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبيه من الصلاة والسلام ومن العثيرة ذلك العثيرة وكانوا يفعلونها في رجل أفادكم الله صديقنا الشيء وجزاكم خير الجزاء فضيلة الشيخ قول السائل إذا كانت العقيق قطور واجبا في حق الأب فهل إذا كان ميئا أو غائبا ينتقل الحق إلى الأم أسابقه والأب بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ونه ما بعد فاختلب العلماء رحمه الله إذا مات الأب هل الأم هي التي تعق أو العصبة والذي يظهر والله أعلم من ظاهر أحكام الشرع أن العقبة هم جزلون منزلة الأب منزلة الأب ومنزلة الجد ولذلك يقدم بهذا الجد لأنه يعق عن ولدي ولدي ولذلك عقى عليه الصلاة والسلام عن الخسن والفسعين وكذلك أيضا أب الجد ثم أبوه إنعلى ثم بعد ذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبناءه كل وينظر بعده إلى الأعمام وأبناء الأعمام كلم على حسب قرابته فيقدم بالجهاد ثم بالقرب فهم أولاء العصبات أولاء بالعقيقة ولذلك نجد أحكام الشريعة في الغرم المالي متعلقة بالعصبات ومنه نقل الله تعالى وعلى الوارك مثل ذلك لجعل الأمر راجع إلى العصبات والعقيقة في شيء من الغرم ومن هنا لما تطع الجناية بالخطأ وقف الخطأ فإن القرار هو العصر من ذن العلم ونقمهم على حسد الغتب هم الذين يتحملون الذين يعقلون فما هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء الله في باب الديان وإن يملكها فإن هذا ليس مما تدخل فيه ولا يدخل فيه القرار من جهة النساء والأرحال وإنما هو مختص بالعصر كما هو الاصل في النواريه ويكون بباب الغني بالغرب لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان اللهم تعالى أثابت الله فضيلة الشيء هل يجب تفضق لوزي شعر المولود ورقا من هذا أثابت الله نعم لا بأس أن يتفضق من ذنته ذاذا وصده إنه لا بأس بذلك ونص عليه جماهير الظلماء على ظاهر الخبر في أنوى عليه الصراط والثلاث وتفلم الغلماء في سند الحديث لكن استحبى الغلماء هذا الفعل وجر عليه يعلقائسة من السلطة رحمه الله الله تعالى أساب رسم الله فضيلة الشريك هل الأفضل أن تذبح العقيقة ويفرق لحمها أن تذبح ويفرق ويبعانها وهل يجوز تفضق بشمنها أساب رسم الله أن هذه المثلة في الحقيقة يصع فيها البذل أن يقال الأفضل ولكن يقال كل جائد إن شاء ذدشها قصناها عن الشقراء والبعثاء وهو على خير وإن شاء قفلها وأطعمها ودعا إليها المسكين والمحتاج والقرابة وجمع بين الجميع وبعض العلماء يصطر ويقول إذا كان المسكين ينتفع بأخذ اللحم أكثر من فضوره فالأفضل أن تعطيه اللحم لأنه يبقى عنده اليوم يومين ثلاثة والأربعة فهو أرفق بحاله وأصلح و... و... ومن هناك يكون أعظم للأجل ومنهم من يقول وإن كان الأفضل العكس كأن يصعب عليه تحرير الطعام ويصعب عليه طبق الطعام ويجد الكلفة والمهونة فالأفضل أن تطبخ تطبخه،, تطبخه وتدعوه إلى ذلك ولكن صعب هذا فيه الصعوب فإن الإنسان لو نظر إلى طبخ العقيقة وإحسان الضيابة إليها ودعوة القوامة وجمع الشمس سيدة الرحمة وأنسهم في البيت وكونهم ضيوفاً عن الإنسان ما يحصل باجتماع من المحبة بخلاف ما إذا بعث بكل إنسان لحظ فإننا نجد أن دعوتهم إلى البيت أعظم وأكثر عناء وأكثر مشقة وأبلغ في الإفرام وأدعى للمحبة والإلخم ومن هنا يطرح ان يقال ان طبخها وهي اشهر الضيوف اعظم اجرا بما فيه من مصالح حفظ القرابه ولكن مثل النقاش في الامر قبل لا ابعد ان يكون فيه تصحيح والبث في هذه المساله ان يقال الافضل انه امر يحتاج الى ضوابط معينه وقد تكلم البغاء على ضوابط الافضليه ولكنها هنا مثل داخله بالنسبه للفقراء الله اعلم بالاخر قد يكون اختلاف الاحوال يدلع الأصولية بحيث يرغب المسكين أن يأخذها وأن يطعمها أولاده يطعمها أولاده في الوقت الذي يشاء وبالطريقة التي يريد فهذا قد يكون موجودا للقود أنه أفضل أن تعطم المسكين والعكس بالعكس فماذا لو كان من قناة لا يتيز صفرهم أن يطلقوا ويكون عليه عليهم في المشقة وكلفة وأناء فالحكم بالعكس والله تعالى أثابتون من قبيلة الشيخ هل له أن يزيد أكثر من شاتين وكذلك هل له أن يعطق ببقرة أو بذنة أم أن الأمر لا يزدق إلا بما وردنا رحيم أما بالنسبة لأكثر من شاتين فليس من السنة ولا ينوي الإنسان العقيقة لأكثر من شاتين ولكن لو دعوت القرابة فإن تنوي الشاتين عقيقة وتنوي البقية صلة رحيم وأجرك في صلة الرحمة أعظم إن إذا نويت بها صلة الرحمة إن أجر صلة الرحمة أعظم مننا قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين إن كانت عندها جارية وعاتقتها قالت يا رسول الله هل شعرت أني أن تقصد ذنانا؟ قال عليه الصلاة والسلام لو أنك جعلتها في أخوالك لكان أعظم لأجرك فلا شك إنه في هذا المنحال يكون أعظم اما بالنسبه لمساله كون يومي ان تكون مثله اعلى الاجل فتخفص العقيقه بالشافيء والزايد ينميه فضه او ينميه اذا خلى واحد على حصته نهايه قبلها اما مساله ان يذبح ان ينحر بدورا أو يذبح بقره فانه لا يدخل في التذكيه في العقيقة الا اذا كانت انثى واراد ان يذبح بقره انها هذا من الامر يخص في ويراه أنه عن الواجب كما لو تصدق بصدقة أعظم من الصدقة الواجبة عليه ولذلك رفص رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفي الحديث الصحيح أنه بعث رجلا على الصدقات يعني الزكاة يجلب الزكاة وانطلق إلى رجل من الأصراب بجوال المدينة فسأله عن الصدق فقال له جندي ما هو أفضل ليس عندي إلا ما هو أفضل فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يذلك أنا تقيّد الصحابة بالنفس والوارد قال لا أخذه منك إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ كذا وكذا يعني لم يأمرني أن أخذ هذا الأطوة ولو أنه أضل فانتنع من أخذها فانطلق الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه فأمر الساعي أن يأخذه قالوا هذا دم واجب ومع ذلك تصدق بما زاد عن الواجد في الزكاة التي يمنى الفرائج هو أصول المعينة والدماء والبهائن عينت وحجلت أسنانها عن الواجد منها ومع ذلك رخص رس الله في أخل قالوا في على أخل في في ذلك صلى الله عليه وسلم في أخذ الزائد قالوا هي يدل على جوات أخذ ما زاد في ذبح ما زاد في العقيقة ونحي ذلك والله تعالى أسابكم الله طبيلة الشيء هل صف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نسري وهو كبير أسابق الله لا أحفظ لهذا نصف صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق وهو نسري وهو كبير وقد كنت هناك أخبار بعيشة لما تحسنجها ولكن شيء ثابت لا أحفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا صحيحا أنه فعل ذلك أو أخبار عنه بالله إعلى عنه أسابق بعض أهل السير ذكر بعض أهل السير هذا والسير فيها تسامة وفيها أشياء لم توسط أخبارها وفيها شيء من الإسلامة لكن لم يكن شيئا عن رسول الله وفيها أصاب رسول الشيء إذا كان الموجود خمثاء فهل يعب عنه بشافي أو بشافي أصابكم الله الخمثاء له الحالة ثان الحالة الأولى يتميز حاله وحينئذ يقول له الحكم لا تميز فإن تميز ذكرا فهو ذكر وإن تميز عنها فهو أمسك فإلى ثمية لا إشترك ما إذا أنه ثمية فإنه بكونه أنثى وهذا أصل نفضح عليه كمهير الجريماء رسول الله على أن الخنثى حكم حكم أنثى لأن الأصل واليقين أنه أنثى حتى في السيطة وهو أعلى وهذا مبني على القاعدة الشرعية اليقين لا يدود بالشك ولذلك يقولون يُعطى الأقل لأنه يقيم فسيثبت ما هو أعلى وهو أصر مطلب في كثير من النساء والله تعالى أصاب من الله في الشيء هل للأبي أن يستطين من أجل العقيقة أصاب رسول الله الاستجانة من أجل أرشيا والعقيقة لا دأس ولا حرج أن يستطين لكن كونه واجب عليه كونه واجب عليه وفي واجبه أما إذا أراد هو أن ينسديه من نفسه ويتحمل الزيت وبعد ذلك يقضي خاصة الى وثق بوجود راكب ووجود صفقة فرجع ما لم يعطيه بالزيت له على الإنسان ولح ذلك إنه لا بأس وأحب أن يصيب الخير وأن يصيب الأجر والجر وأن يصيب فلا بأس بذلك والله تعالى <تصفيق> سيد رسول الله الشيخ إذا سنت الزبث في السابق انه يزبح في رافع عشر ويفاتك في واحد وعشرين فهل له ان على ذلك سبعا سبعا ام في اي يوم بعد الواحد وعشرين السلام الله الشاهدة في هذه المثلة وليس فيها نصر معين وانا لا ارى بعد الواحد وعشرين لا ارى فيه حتى معينا اي لا احتربي شيء مبنيا على عرض الشرعي ولذلك اترقه من حكمه حتى يقتح الله اخير الله تعالى أشابكم الله صبيبة في الشيخ هل تسميق المولود يحصل للأس عن لكم عن لكل أشابكم الله أما لو لكل مشكلة فكان للكل هذه مطيبة في بعض الأحيان يسمى المولود باسمين اسم داخل الخينة كما يقولون داخل البيت واسم خارج البيت فإن استجروا فهذا اسم الأم في البيت واسم الأب خارج البيت هذا يبقى في بعض الأعراف يوجد فيها هذا يجعلون اسم فيئ من في في من الدلال من في داخل البيت خاص من البي ثم يكون له اسم في الخارج يعني أمام الناس هذا إذا كان حطا فيه من البيت سؤالت بين الزوجة والزوجة لكن الأصل أنه ينبغي عليه المرأة أن تتعلم كان النساء يستمى الأدب مع الأزواد وكان الرجل يشرف القوميه والمراه بدينها وحنانها واصي تسمى الرجل ولا يخرج الزواج الا من طريق حينما لقيتنا درسنا في الصين ان ترى المراه وجه ابيها فترادعه وتستطيل عليه في رايه ومن ثم من وهذا جرى الى حظيقه حتى ان ربما حصل الصلاح في شكه في اسط لتعليم البنات وتعليمهما يسمى بحق المرأة المرأة لها حق لكن في داخل حق الشرع وداخل الإطار الشرع المرأة إذا جاءت بلينها ولطفها ولذلك تقول المرأة الحكيمة تقول لبنتها كوني له آمة يكون لك عبد أي أنك إذا أحتنت اللطف مع ذلكك وأصبحت كما عنك بشطرتك وزبلتك من الليل والذقة والأنوث الكاملة الفاضلة المبينة على الحياة والخدل والاحتواء للرجل فإن الرجل يشعر بقيمة بكونه رجلا فيشعر أنه قائم على الليل ولذلك المرأة التي تسترجل على, على زوجها وتغالطه في الأمور وتكثر التحنت عليه المسائل تأتي في زمان تعب على اصابع المدد حين لا نرفع حين لا نكسر المدد وتتألم حيران فهم الالم ان المراه لا يشيخها إلا كمال الاحياء والقدر كان النساء ولو كان كانت اليات المسلمه محافظه سعيده ان تضحك كانت المراه ربما بلغت سن 15 وتجلد وتنكس لا ترفع ولا لا يرفع لها علم ولا تشتح لها فمن على أبه وتزوج ذريجان يكون الرجل من أربعين سنة ولا تعترف على أبيه ويدعل الله نهم من الخير والبركة وحسن الذرين وحسن العاقب فيجب ذلك الرجل كي يرسل ذيان من الخير فقط إذا أعطاه حقه وقام ببيته كما ينبغي ولا نقول ظن النساء أننا نقول في الحدود الشرعية ونقول ونحكي سيئا وطأ وجرع وكنا نألحه إلى آذة أبيه ما كانت المرأس راجح أباها ولا كانت تقل في ولكن النوم تقوله أنت تتدخل في المصدر وأنت تذمر حياته وأنت وأنت فتضيط عنه وتؤذيه وتعنته حتى ينزع الله مبرك منها في أي زواج بالأسف ولذلك تتذمر البيوت وتشتك الأسر في استرجان النساء والمرأة الحكيمة العاقل وخاضمة لما تشعر بأمثا فيها وتشعر بقوة الرجل وتراها في حكمتها واقلها وما يضع الله فيها من البصيره بس تكون المراه الحكيمه التي تحس بالتدخل في بنوح ليس في التدخل تستقيم امور دينوتي ويستقيم حال الهنوت وقلنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عمل المستقلات فان عبد من المستقلات كل الوقت يامن في وتقف معه بكل صبر وكبير حتى ان بعض النساء يسالنا ازوجههن ان كل دقيقه خارج البيت بل بعضهم يتدخل حتى في الأمور الخاصة التي تكون بين رجال بعضهم مع بعض تتبقي كل استجاعت وخروج بالمرأة عن منهج التوجه الكامل فنحن نقول إذا اختلف الرجل والمرأة ماذا يختلفون يختلفون حينما نأخذ المرأة أين تضع لسانها فتتدخل في الأمور وتحاول أن تكون لسيدة البيت ويبطعن عن بيت وكذلك أيضا إلى أساء الرجل إلى فأصفح يتدخل في أمورها ويؤديها ويضطهدها ويضمنها فإن هذا ينشأ عن أدية المرأة له فننضغي العدل والقصة الذي أمر الله عز وجل إذا أراد عدل أن يفني بنته رجع إلى زوجتي وشاورها وأدخل السرور عليها إذا كان الخلاف على شيء يتير تاغي ما يفتمل طيب خاطر زوجتي وجعلها هي التي تفني بنته وأكرمها وأتم لها فرحتها وقدر منها أنها الوعاء الذي حملتها وانها سدي وان منها السدي الذي سبق وان منها الشده الذي حوى وان منها العناء والشقاء باستواء بحنان وبب لطف وكان خير دعاء لي لزوجتي وتذكروا اخيه عندما قال لكم خيركم خيركم لاهله فالامر ما تستقيم الا بالتبني في الحديث الذي امر الله به الرجل يغذي حنان من مصر والمراه ايضا تبدي من جانبها الضعف ولانتشار على الرجل أما أن تتعنت المرأة وتصفش في مجهده حتى في الأثناء وأن أبوه صلى الله عليه وسلم أقول فثنيته بإخلي أبي إبراهيم ماذا يساوي النساء وماذا يقف على ماريه ويقول لها ماذا نفهم لي وهي أمم كل هذا يذلنا على أن الرجال حقا وأن من المرأة ينبغي أن تعرف أين مكانها وإذا استقامت النساء على هذا الأساس واستقامت الرجال على العقف والاحسان باحكام النساء والقيام بحقوقهم في كل وجه من جهه اما اذا اضطرت شرقه المرء في عرضه فاصرشت لها حق في كل صغير وكبير حتى في الاشياء تتدخل فيها وربما عيرت رجله وهي راسه امام اناثه وامام قرابته فنسب الله العظيم رب الارض كان يعيد لنا من غمه الفتن ما ظهر منها وهابقا فان يشاء احواننا انه بيذلك هو القادر عليه والله اعلم أسابق الله رضيقة الشيخ أقول السائل لم يعقب والدي عني فهل يستحب لي أن أعقب عن نفسي بعد الكبر أسابق يقول بعض الانساء من العقيقة تفوت إذا فات وقت ذاكشها فما ذكرنا أنه لا يرم بعد الوحيد الأشديد وبهذا الظلماء يرى أنه الكبير أن يعقب ولو كبر إذا علم أن والده ولم يعقب عنه <تصفيق> لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل غلام مرهون بعقبة قالوا فيشرع له أن يفكرها ولكل القولين مجموث والله تعالى إذا لم تتوفر إلا شاف عن المولود فإنه يؤديها أي عقبة. ولكن هل إذا توفر فيما بعد فهل له من يلشقها بالغولى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه إما بعد فهذا فيه تسطيل الذي يتقدم وتيسر له الوجدان قبل استثمام العدد عند من يشد في الزمان فإنه يسمع له أن يذبحها لأن المرادة أن يحصل الذفع عراقة الدم قربة لله عز وجل فالمقصود يتحقق إذا كان داخل الزمان معتبا وأما إذا زجار الزمان معتبا فعند من يمنع بعد استثمام العدد وبعد استثمام الأمد فإنه تذيه شاته الأولى وأمن الشات الثانية بصدقة من الصدقات الله تعالى أسابكم الله قد إلى تشير فليعفت عن الصق سواء نفخ فيه الرؤس أم لا السقط إذا لم يفخ فيه الرؤس لا يؤمن وآملك الكامل وأما إذا نفخ فيه الرؤس واستتم المدة فقال بعض الغلماء يعق عنه فقال بعضهم أنه لا يعق إلا إذا ولد واستهلت فارخا وذلك لأنه الأصل لأنه لأنه متعلق بالولادة والقول الثاني هو الأقوى من الحضرة بولادته حيا وأما إذا لم يولد حيا فإنه لا وجهة للعبد عنه الله سبحانه أسان رسول الله الشيء إذا آس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم المساحة وقلب عليه بالذب ودعوه في المساجح هل هذا حديث صحيح السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعلان النكاح وإسهاره بأكثر من خبر ففي رواية وضرب عليه بالجفوف وفي رواية وضرب عليه بالغربان والمراد بذلك الدفن المعروف الذي يكون من جد البهينة ولا يكون بعالات العز التي فيها الفتنة إنما يتقيد بهذا النوث المعروف المشهور من القيران التي تكون من جلد الذهيمة وليس فيها بالغ شكنة بالضرب عليها كالزير ونحن وقصد الشرع من هذا أن يفرق بين الخلال والحرام وبين السفاح والنكاح ومن هنا لم يجد أن يستكتم الشهود الخضر لا يجد لأحد أن يقول بشهود المكاح لا تخضر أحدا فإنه لو عقد مكاحا على هذا الوجه فإنهم يسمى مكاح السد وقال وكان حمر رضي الله عنه بارفع له مكاح السد جلد الولية وجلد الشهود وجلدهم على ذلك لأنهم يخالفون شرع الله من إعلان المكاح فالصنة إعلان المكاح وإشهاره وإظهاره حتى تثبت أنسانه وتفض الحقوق ويكون في ذلك جبع شمل الناس لقصول الولينة فما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن العود أولم والله تعالى أعلم <تصفيق> أسلام رسول الله قديمة الشيخ إذا كان على المية الصيام شهرين وذلك لقسله مسلما خطأ هل يتم الورطة لصيامها بين الشهرين أسلام رسول الله اختلف العلماء رسول الله في الصومة على المية قال بعض العلماء لا يصوم الشيء فقال بعد الجنماء لا يصوم الشيء عن الميت مطلقة وقال جمهور الجنماء يصوم الشيء عن الميت بشيء الجملة وهو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لحديث الأهباب الصحيح لما سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم لها ناتت وعليها صوم نذب وقالت يا رسول الله أفعصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك كنت أكنت قاضيتي نعم قال فدين الله أحب أن يقضع فأمر هذا القضاء من الصراط والسلام وصموا صموا نذر واختلفت سلماء الذين يقولونه في المشروعية فمنهم من يقول اخفص بالنذر ولا يقاط غيره عليه لأنها عبادة فدنية والأصل في العبادات الفدنية أن لا يقوم مكلفا عن مكلف وأنها تجيب عينا الصلاة. لا يصلي أحد على أحد ولو ما سوا عليه الصلاة لا تكون الصلوات عنه لأن عبادة البدنية ونصوم مثلها وقال بعض العلماء إن, إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لهذه المرأة ركب على عزة وهو قوله أرأيه لو كان على أم إذين أكنت في قضية فيه على أن العزة كون ذنة الميت شغل في هذا الحق وهذا هو الصحيح أن الصيام الوازف تشرق قضاؤه من الورقة صلى <تصفيق> الله عليه وسلم فهذا عاد الشيء إذا نسيئ الإمام السجدة الثانية ثم تشهد وسلم ثم أكبر بالنقص فماذا يصنع الإمام في هذه الحالة وماذا يصنع المصموخ ونرجو التفقيل أفابق نظام أما بالنسبة للإمام فإن حادته السجدة الثانية من الرقعة الأخيرة وتشهدت من سلم ناسية وسبح له الناس او نبهه عن الخطأ وعلن انه قد انتقص من ركعة الاخيرة في سجدتها الاخيرة فالحكم انه يستقبل القبلة ويفجد السجدة الاخيرة ثم يتشهد ثم يتلم ثم يفجد بعد السنان السجد لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر انه صلى من اثنتين انه صلى من اثنتين في الرباعية في الثورة والعصر استقبلوا قبلة عليه الصلاة والسلام وأثم ركعتين ثم سلنا ثم سجد بعد السلام